قال رحمه الله تعالى باب إنا وآخاتها وستة تنقصف الأسماء بها كما ترتفع الأنذار وهي إذا رويت وعمليت إلا وأن يفت وليت ثم كأن ثم لكن وعن واللغة المشهورة الأصحاب عنه لنزلنا معه منصوبات فذكر في هذه المبيات أن من منصوبات ما تدخل عليه هذه الأحرف الستة إنا وأخواتها فإنها من أسق الممتدى الخبر كله معلوم فتدخل على الممتدى فتنسك حكمه بعد أن كانوا مرفوعين تجعلوا وتدخل على الخبر فتجد له رفعا غير الرفع السابق على المخبر المبتدا فهذا ايضا من منصوبات اسم ان أو احدا اخاتها من المنصوبات وهذه الاحرف كما سمعت 6 و7 و1 و5 يقول ان اسمها ان فان ال5 رحمه الله تعالى واما المشهور عند جمهور الموفق ال6 هذا هو المشهور فقال الحرين وستة تنتصف الأسماء بها كما ترتفع الأنباء المقصد بالأنباء هنا الأخبار تنتصف الأسماء وترتفع الأنباء أي الأخبار كما هو جمع نبأ وهي الأخبار كما هو بالشرح وهذه الأحرف إن وأنه وهما يثمِداني التوكيد إن وأن يثمِداني التوكيد أي توكيد النسبة بين الجزئين ونفي الشك عنه والإنكار لها فهذا ما اليستفاد من إن وأن أنهما لتوكيد النسبة بين الجزئين بين اسم والخبر ونفي الشك عنها والإنكار لها فربما يكون الشخص شاكا زيد قائم شاك في هذه المسبة فأنت تريد, له تريد أن تؤكد هذه المسبة وتثبتها له فتقول إن زيدا قائم أخرى صباح يذهب عنه ذلك الشك يكون شاكا في قيام زيد فتؤكد لهذه المسبة وتنفي عنه الشك فتقول إن زيدا قائم أو علمت أن زيدا قائم بإنه مفتوح بصوره أو مفتوح فتنفي عنه بهذا الشك أو يكون منكرا للنسبة من أصلها فتأتي بإنه لتوكيد هذه النسبة ولتحقيق هذه النسبة ودفع إنكار هذا المنكر ودفع انكار هذا المنكر فتقول إن زيدا قائم وإن شئت عند الإنكار تزيد توكيدا فتقول والله إن زيدا قائم وإن شئت زدته والله إن زيداً لقائم فما كان تزيد اذا قوي انكار منكر اذا قوي انكار المنكر لا أن تزيد من التوكيدات فتاتي مثل ما إن زيداً قائم انكار اشد والله إن زيداً قائم وإن شئت زدته والله إن زيداً لقائم فهذا تاتي به عند الانكار تاتي بالتوكيد اما مجرد يعني مجرد شك في النسبة ما احتجنا انك تقوي بتوكيدات اكثر تهذيب توكيد واحد اما يكفي وان زين هذا الشك عنه اما الذي ما عنده شك ولا عنده انكار فذا يكفيه زيد قائم هذا يكفيه زين قائم ما عنده شك ولا عنده انكار في هذا فيكفيه ابتداءا ان تقول ان او تقول زين قائم لكن حصل شك في النسبة اتيت بالتوكيد وان حصل كذلك انكار لا زدت فيه التوكيد حتى تدفع هذا الانكار عن الصcup هذا بالنسبة لي إنا وأن إن في ذلك توكيد النسبة بين الاسم والخبر وفي ذلك توكيد النسبة بين الاسم والخبر في الشك عنها والانكار لها إن وجد الشك تنفي الشك عنها والانكار لها وأن ربما يكون لوجه في الزر فقط إلا سيد القائم تقوي هذه النسبة هذا بالنسبة لما سمعته بقي أيضا كذلك فمن هذه الحروف التي تنصب الأسماء لكن ومعنىها في لكن معناها في الاستراك وهو تعقیب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو تعقیب الكلام باثبات ما يتوهم فيه فهذا معنى الاستراك تعقیب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته او تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته مثال الاول الذي هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته تقول مثلا زيد شجاع لكنه بخير زيد شجاع لكنه بخير فالان بطولك ابتداء زيد شجاع ربما يتوهم المتوهم لان عادة العرب أن الشجعان خرماء عادة العرب المعلومة عندهم أن الشجعان غالب عليه ماشي. الكرم فتكون سيد شجاع فيتوهم المتوهم ماذا أنه كريم فترفع هذا بقولك لكنه بخين فهنا عقبت الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أني سكلانك هل السيرات عقبت الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو تقول سيد عالم لكنه فاسق زيد عالم لكنه فاسق قال في العلماء أهل عش قال صلاح إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا الأصل فلنما تقول زيد عالم يتوهم الشخص أنه تصالح أنه رجل صالح فتقول لكنه فاسق فرفعت ما توهم ثبوته هذا استدراك يعتبر هذا استدراك الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثم يتوهم. هذا حاصل أمر آخر باستدراك يقوله وهو تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه مثال ذلك ما زيد عالما لكنه صالح ما سيد عالما وإن شيء تقولت على النغة التمية ما سيد عالما لكنه صالح أيش صنعت الآن استدركت عقبت الكلام بإثبات ما يتوهم نفير لأن قوله كما سيد عالم ربما يتوهم أنه إيش؟ عنده معلم فساد لأنه الجهال غالب عليه أنه يتجرؤون على المعاصي فتقول لكنه مثلا إيش صالح لكنه صالح أو تقول ما زيد شجاع لكنه كريم ما زيد شجاع لكنه كريم عقبت الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه لأنك لما تقول لما زيد شجاع معلوم عند العرب أن الشجعان هو من قرامة وما غير الشجعان أصب فيه أنه ميس في قرامة واضح فلأن عقبت الكلام بإثبات ما توهمه نفيه أليس كذلك؟ فهذه حقيقة الاستدراك لكن للاستدراك والاستدراك في نغة العرب هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه نتهينا من هذه ناخد غيرها طيب ومن الحروف التي ذكرها هنا لعلّ وهي قال وهي إذا رويت أو أم ليت إلا وأن يا فتاوى ليتا نأخذ ليتا على الترتيب ليتا للتمني عند في لغة العرب أن تفيد التمني والتمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عصر التمني ليتا تفيد التمني والتمني هو طلب ما لا فيه أو طلب ما فيه عسر طلب ما لا طمع فيه كأن يقول القائل ليت الشباب يعودوا ليت الشباب يعودوا هل هذا فيه طمع أنه يتحقى طلب ما طمع فيه هذا ما يجعله كذلك يكون تمني وهو على المعنى الأول أكثر طلب ما لا طمع فيه أو يكون طلب التمني طلب ما فيه عسر لحن ي mindには من يحصل لكن في سيارت عوما Faiz كالقول البائس الذي لا, لا من له صلیق، لا من له أوولد我的 ، عزم ليت لي مالًا فأتزوج ليت لي مالًا فأتزوج هذا طلب مستحيل ما لا طمع فيه أو طلب ما فيه عسر. طلب ما فيه عصر إن ربما تحطذ به ربما και تحضر لهratos واضح أو يقول ليت لي مالًا فأحج هذا إيش لأن ليت لي فاعتمرا هذا طلب إيش ما فيه عسر ربما يتحقق لو تيسر له هذه الأشياء فإذا نتمنى إما طلب ما لا طمع فيه أو طلب ما فيه عسر والأول هو الأكثر الأول في ليت هو الأكثر طلب ما لا طمع فيه هذا هو الأكثر إنه كما ذكر هذا بعض أهل العلم انتهينا منه عند ايضا كذلك كأن ثم, كأن ثم لكن هو على كأن عندهم في لغة العرب تفيد التشبيه أي تشبيه, تشبيه الاسم بالخبر كأن عندهم في العرب تفيد التشبيه أي تشبيه الاسم بالخبر كأن زيدا أسد كأن زيدا أسد ماذا صنعت الآن بهذا شبهت الاسم بيعش بالخبر وهم تنصب بين الادوات التي تنصب لانها من اخوات انتهينا منها وانها للتشبيه وهل هذا الامر فيها ملازم دائما وابدا للتشبيه الجمهور يرون ذلك انها لا تنفذ عن التشبيه دائما وابدا للتشبيه وغيره ميرى انها ربما خرجت عن التشبيه وجاءت للضن وجاءت لي الضن وذلك اذا وقع بعدها اسم مشتق او قام بعده ظرف او جار ومجرور او جمله فولا تخن له الضم كان زيد في الدار زيد في الدار كان زيدا في الدار كان زيدا عندك يا ابو زيد وهنا قامت في هذه الحاله اذا كان الخبر جار ومجرور او ظرفا او جمله فهي الضم هذا نقول موقعها نصب والجموعه في اللي تستعملونها فيها التشبيه يقول ما تخرج عن التشبيه لكن طاهم ما تخرج إذا وقع الخبر ضرفا وجامل كأن زيدنا عندك كأن زيدنا في الدار إلى آخر داني. فتخرج والأصل فيها التشبيه طيب بقي معنى لكن وهي لكنه خدمها يا جميع كيف قدمناها طيب قدمناها بقي معنى لعل ولعل للترجل عندهم في نغة العرب أما تأتي للترجي أو للرجاء والخوف تأتي للرجاء والخوف نعل والفرق بينهما أي بين الرجاء والخوف أن الترجي يكون في المحبوب نعل الله يرحمني نعل الله يرحمني نعل الله يأتي بخلال نعل الله يشفيني هذا ترجي في أمر إيش محبوب هذا الفرق الآن بين الترجي وبين الخوف لأن لعل تكون للرجاء وتكون للخوف فالفرق بينهما أن الترجي يكون في الأمر المحبوب لعل الله يرحمني لعل الله يشفيني إلى آخر ذلك هذه الأمر محبوبة يحبها العبد والخوف يكون في الأمر المكروه لعل تباقع النفسك على أثارهم الخوف يكون في الأمر المكروه لعنك باقع نفسك لعل زيدا هالك لعل زيدا هالك لعل العدو قريب منا فالعدو قربه مكروه أليس كذلك نعم فهذا خوف مو هذا خوف لعل فلعل تأتي للرجاء وتأتي أيضا ليعشت للخوف والخوف يكون في الأمور المكروهة والرجاء يكون في الأمور المحبوبة انتهينا من هذه انتهينا طيب قال ثم كأن ثم لكن وعل واللغة المشهورة الفصحى لعل لغات في لعل يقال عل ويقال لعل واللغة المشهورة لعل لغة الفصحى إلى أكثر المشهورة هي لعن ويقال أيضا لعن لعن زيدا قائم قال هذا ويقال عن زيدا قائم لغاها أيضا في لعن ويقال لأن زيدا قائم أيضا لغا فيها لغات كثيرة في لعن وم؟ بن زيدا قائم لعن زيدا قائم بعض المنطقة هكذا شروا وما اسمع بعض الناس كانوا لعن فلنسمع من بعض لعنى زيدا مو بعيد الله توجد هذه في الناس أن زيدا قائم فأي لغة في لعلة لغة في لعلة فلكن اللغة المشهورة هي ما شاربية واللغة المشهورة الأصحى لعل هذه اللغة المشهورة تقول لعنى القائم. قائم ماذا؟ لعلة بتشتين بتشتين طيب أنت يا سامي وإلا خلنا هذا أخر إن شاء الله سواء مع أنه نحب أنه والعرابات لا يتيبني إلا غز إن شاء الله طيب بقي هنا قوله وهي إذا رويت أو أمليت وهي إذا رويت أو أمليت هل يخل فائدة هذا الشارح يقول الرواية يفرق من الرواية والإملاح قالوا والروايه حكايه القول لمن ينقله تروين هذا تحكي هذا القول لمن ينقل عنه وهي اذا رويت الروايه حكايه القول لمن ينقله والاملاء حكايه لمن يكتبه مثل ما هذا املاء يسمى الا تحكي القول لمن اجل من يكتبه هي حكايه القول لمن عنك. إن سينقل عن هذه الرواية وإما, وأما الإملاق فهو الكتابة تحكي قولا من أجل أن يكتبه من أجل أن يكتبه هذا حجب عنك هذا بسمباب الفائد وهي إذا رويت أو أمليته فرق بينهما ماهو الآن وهي إذا رويت أو أمليته الرواية حكاية غول لمن ينقله والإملاء حكاية الغول لمن يكتبه هذا شاء الله إن شاء الله لك في درس اخر ان شاء الله نسال الله ونعينه ايه عوانت خير شاء الله درس ربنا انه نسلم ربنا ان شاء الله ناو ان بها كما ترتفع الانباء وهي اذا رويتها ومليتها الا وان لا يفتا وليتا ثم كان ثم لكنا وعن واللغه المشوره المصا عنه تغدى من السلام على هذه الثلاث الابيات وان الله و الله تعالى ابان فيها الاحرف السته الاحرف الستة التي هي من الاحرف او من ادوات النسخ ان خبر فذكره لا يعان على الناصبه او ذكرها في باب الاسمات تم يتكلم على, أدوات أيضا على ان الاسمات هذه ادوات نصب وقد تقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على التوكيد وضر التوكيد النسب بين الجزئين ورفع الشك عنه والانكار لها ولكن معناها ان السدرات وكأن معنىها التشبيه وليت معنىها التملل ولعن معنىها الترجي والخوف ولكن لم نعرض الأمثلة ومن أجل ذلك أعدنا اعتراءة حالي الزناف الأمياد وعند فيعادل إن زيد القائم حسنته. مقائم الخبر وها مرفوع بها الاسم منصوب بها بالدفاع والخبر مرفوع بها على الصحيح ومن ثم قصرين حسنته والشاهد إنا نصبت الاسم هنا ورفعت الخبر لقد شاهد النصب وماذا تفيد أن توكيد علمت أن زيداً قائم يا بعمر علمت أن زيداً قائم علم في الماض مبني على السكن صالح ورفض حرة واته ضمير من التصن مبني على الضم انه رفض فعل حسنت وزيد اسمه منسوبنا لسوت عمار عن آخر قائموا خبر خبرها بها وعلامة رفعين من ضارع عن آخر. والشاهد أنه نسبت الاسم ورفعات الخبر ولكنام على منسوباته سند زيد عالم لكنه فاسق زيل عالم لكنه فاسق زيل ممتبع حسنته وعالم خبره لكنه خاطئ من حسنته تنصي لسم تربع الخبر اسه ونادى من المتصلين من عام ضل محلي مصر اسمنا هنا اسمع الصوت السيد الخضر شاهد لكنه حرف من منصوب بعد سنته وهي تهدف للصغار او تعبير الكلام لراسمي شاهم ثبوته أو إثبات ميت وهم نفله ومي إثبات ميت وهم نفله سنده إن شاء الله وزيد عالم أو زيد شجاع لكنه بخير كذلك عند النفس عن إعرام وهو من وما زيد شجاع لكن كريم اثبات ما توهمه طيب نقيم عليه كانه كان, كأن زيد الاسد سعد كانه حرق تشبيه ونصف وزيد وزيد اي اسمه ان صوب بها وعلى المجلس تبرع اخر واسال الخبر وشاع كانه نصرت الاسم وان رفعت الخبرناه والبقيه على عليه تقاص لان زيد قادم لان العادوه قريب منا تقاص عليها ليت الشباب عائد نفسها لعراب فهذا بالنسبة لي الكلام على قوله ستة تنصف الأسماء بها كما ترتفع الأنباء فهذه الأدوات الذين استفيدوا من هذه الثلاثة الأبيات لما تنصف الإسم وترفع الخبر عليها تقدم الكلام عليها قال رحمه الله وإن بالكسرة أم الباب وإن بالكسرة أم الأحرف تاتي مع القولي وبعد الحنيفين يوقف كأني أقول يلا بس تعبتونا يلا هنا قال رحمه الله وإن بالكسرة أم وإن بالكسرة أم الأحرفين تاتي مع القولي وبعد الحنيفين طيب معلوم أن لكل باب الأم فأم هذا الباب الذي هو باب الأحرف الناسبة بالممتدى والرافعة له التي هي الأحرف الناسخة أم هذا الباب إلا بالكسرة أي إن المقصورة أم هذه الأحرف الستة التي هي إنا وعنا ولا إنا وليتا ولا عنا وكأنا فهذه الأحرف ستة أمها فما أن أم أحرظ الجر من وأم أدوات الشرق إن المخصورة الخفيفة وأم النواصب أن المصرية وأم كان وأخواتها كان وهكذا فما من الباب أو العصر هنا أبواب أن لها أمهاد فأم هذه الأبواب الناصر المتداوم هذا الباب الناصر يمتلأ مراهل خمري وإلا أن يفسر